اول PYM JBZ filt يَا غَادِي الدَّهْرِ تِمْلَاكَ وَتَسِيرُ لِمَنْ يَتَأَوَّى وَيَا Uh of -oh. God. I uh -huh. What was? هاذا كسبب وعلينا ما تسبب او ربنا وإنا من ربنا ولا ذنبا منا لا طغتنا منا اللهم آمين لنا وأبو